يا من يرى ما في الضمير ويسمعه أنت المعد لكل ما يتواصل يا من يراجع للشذايين دي كلها يا من إليه المشتكى والمفزا مالی سیوا فکری لبل پری لے اد فرو أسمع أنت المعد لكل ما يتوقع علي مالي, مالي سوى طرعي لي مالك حيلة فلئن ردت فأيوبا مانی لگی ادھر فون بیس منق نف لوک ہاش پا شریف ہاشا فلک تو پن پاس ہاشا فلک والبوار والبوار سعادته لكل عاشر قلب يتوالى